الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازال الحديث ايها الاحبه عن قوله تبارك وتعالى في خطاب بني اسرائيل وذلك أنه قال واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين ثم بعد ذلك بين صفة هؤلاء الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وعرفنا أن الظن هنا بمعنى اليقين يؤخذ من هذه الآية عن قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أن هذا اليقين وبقدر ما يتحقق منه في قلب العبد يحصل له من خفة العبادة لا سيما هذه الصلاة ولذلك فإن اليوم الآخر كثيرا ما يذكره الله تبارك وتعالى اعني الإيمان به مع الإيمان بالله جل جلاله وكثيرا ما يأتي التعليل في إعراض من أعرض وكفر من كفر وظلم من ظلم بأنهم لا يرجون لقاء الله أو لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر هو المحرك الذي يدفع الإنسان إلى العمل بمرضات الله تبارك وتعالى والامتثال امتثال الطاعه وترك الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فهذا هو الذي يخفف عنهم ثقل العبادات والتكاليف الشرعية وهو الذي أوجب لهم التسلي حال المصائب لأنه يعلم أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى ويجزيه بحسب ما كان عليه من الأعمال فإن صبر فله الجزاء الأوفى وإن هو جزع فقد ضيع حظه من الأجر وحصل له الوزر ولم يعد له ما فات مما ذهبت نفسه عليه حسرات فإذا علم العبد أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى وأنه إليه راجع إذن هذه الحياة قصيرة هي لا تستحق أن يعيش الإنسان من أجلها وأن يحزن من أجلها وأن تذهب نفسه حسرات عليها وعلى ما فاته من حطامها هي أقل شأنا من ذلك الكل سيرجع إلى الله فهذا الذي مات يحزن الإنسان لموته ولكن ذلك لا يفضي به بحال من الأحوال إلى الجزع والتسخط هذا المال الذي فات وهذه الصفقة إذا علم العبد أنه سيرجع إلى الله سيرجع بكليته فهذا المال الذي قد ذهب لن يكون بعده البقاء لصاحبه الكل سيذهب فأين الأولون وأين أموالهم وأين مراكبهم وأين دورهم وأين ذواتهم وأجسامهم كل ذلك قد تلاشى يفرح أولئك الذين يتتبعون الآثار وهو أمر ليس بمحمود حينما يجدون شيئا يضيفونه إلى أولئك الذين قد تصرموا وصاروا خبرا بعد عين حينما يجدون قطعة من فخار أو من شيء من صنائعهم أو أثاثهم أو أوانيهم أو غير ذلك ولربما لا يقدرون ذلك بثمن هذا الشيء صار نادرا مع أنه قد لا يكون صالحا للاستعمال فأين تلك الدور التي كانت قائمه والمدن والقرى والزروع والأنعام والذهب والفضة أين حليهم الذي كانوا يلبسون وتلبسه بناتهم أين ذهب ذلك جميعا أين الأسواق التي كانت عامرة بكل لون من حاجاتهم من المطعوم والمشروب والملبوس أين الذين عمروا تلك الديار وأين ذلك العمران كله قد ذهب ونحن باتبع سيكونوا ذلك لا محاله، لن يبقى أحد لن يبقى لك هذا اللباس ولا المركب ولا الأثاث ولن يبقى إلا ما يراد به وجه الله تبارك وتعالى فالمؤمن يتعزى بهذا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون لذلك إذا أصيب الإنسان بالمصيبة ماذا يقول انا لله وانا إليه راجعون كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون فهو يصنع بنا كما شاء ونحن جميعا سنرجع إليه ونوافي فيجازينا على الأعمال ولذلك انظروا إلى عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو من أئمة التابعين لما فقد ولده وذلك أنه دخل وهو صغير إصطبل الخيل للوليد بن عبد الملك في الشام ذهب أبوه يزور الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف فدخل الغلام للإصطبل فأصابه فرس فكانت نفسه فيها فأتو يعزونه ووقعت الأكلة برجله فقطعت بالمنشار من غير تخدير، ولا مستشفى ولا تعقيم وإنما هو القطع بالمنشار ثم بعد ذلك الغمس بزيت مغلي ليرقع الدم فأصيب بهذه الزيارة بولده وبقدمه فماذا قال؟ قال الحمد لله وهبتني سبعه من الولد وأخذت واحدا وبقي ستة فإن كنت قد أخذت فقد أبقيت ووهبتني اربعه من الاعضاء واخذت واحده وبقي ثلاثه فان كنت قد وهبت فقد ابقيت فهذه يحتسبها الانسان عند الله اخذ رجله ونظفها وطيبها ولفها ثم بعد ذلك امر بدفنها هذا حال لكن انظر إلى حال أهل الجزع الذين لا يوقنون هذا حتى لو كان كما يقول ابن الجوزي رحمه الله يتزيى بزي العلم أو الدين ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله نماذج من هذا ونقل جملة منها شارح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد وكذلك أيضا صاحب الآداب الشرعية وكذلك ذكر قبله ابن عقيل الفقيه الحنبلي في كتابه الفنون جملة من أخبار هؤلاء المعترضين على أقدار الله عز وجل الذين ينهارون وينكسرون رأى أحدهم دابة مريضة هزيلة قال كلاما لا أستطيع أن أحكيه كلاما قبيحا في حق الله عز وجل ووقع على أحدهم شيء من الجرب فقال معترضا كلاما لا يصح أن ينقل ويحكى وكان مما قال لو كان هذا على بهيمة لكان صلى الله العافية يعني لكان ظانما يعني ربه تبارك وتعالى واخر عاش في مسغبه وكان يتعاطى الفقه ثم صار في آخر عمره يتعاهده أحد الكبراء والأغنياء بألوان الطعام فنظر إليه وقال ساقه لي على كبر حيث لا أستطيع أن أذكره في حق الله عز وجل يعترض على أقدار الله يعني يقول هذا التدبير جاءني في حال لا أستطيع أن أستسيغ هذا الطعام لضعفي وكبر سني وقد انقضى العمر ولم يحصل شيء من ذلك وإنما جاء في غير حينه وهكذا وهكذا يمرض أحدهم يتكلم بكلام قبيح مفاده إيش هذا التدبير فكان هؤلاء يعترضون على الله عز وجل يظن الواحد منهم أنه أوتي من العلم أو الذكاء أو الدين والصلاح ثم يرى آخرين منعمين فيرى أن ذلك من سوء التدبير وما علموا أن الله عليم حكيم وأنه يبتلي المؤمن ليرفعه وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لم يدركوا هذه المعاني وما عرفوا الله معرفة صحيحة لكن المؤمن الذي يعلم ويستيقن أنه لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهؤلاء أم الذين عرفوا ربهم تبارك وتعالى معرفة صحيحة فإذا عرف العبد أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى فهذا يهون عليه المصائب ويحمله على فعل المأمورات ويزجره عن المحرمات لأنه يعلم أنه سيصير إلى الله سيحاسب على القليل والكثير وأنه لن ينضي شيء هكذا الحساب بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره إذا هو سيلقى الله وسيحاسبه ليكون سلوكه وسيره على الصراط مستقيما وأما من لم يؤمن بلقاء الله عز وجل وانه يرجع اليه فان هذه العبادات لا سيما الصلاه تكون شاقه فبحسب ما يكون عند العبد من اليقين تخف عليه أرحنا بها يا وبحسب ما عنده من الضعف يتملمن في الصلاة ويستثقلها ويتبرم بها وإذا أطال الإمام قليلا ضاق ذرعا بذلك فهذه لضعف يقيننا وهكذا ذكر هذا المعنى جمع من أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وغيره ثم هذا الذي يوقن أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى سيخشى في السر والعلن تستوي عنده السر والعلانية وايضا سيراقب ربه تبارك وتعالى ثم إنه سيستحي منه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجع إذا كان سيلقى سيلاقي ربه ويرجع إليه فيرجع إليه بحال تجمله الآن إذا كان يتكلم بكلام لا يليق في حق احد من الناس من الكبراء أو غيرهم ثم بعد ذلك قدر له أي أن يلقاه فإنه يستحي مما قال مما صدر وبدر منه فكيف بالعظيم الأعظم إذا كان المؤمن يوقن بأنه سيلقاه بل من أدرك هذه الصلاة وما فيها من مناجاة الله عز وجل فلا شك أنه سيستحي كيف يعصي ربه تبارك وتعالى ثم يصف قدميه ويقف يصلي يناجي ربه يكون ذلك زاجرا له من مقارفة ما لا يليق إلا إذا كان يصلي صلاة لا يعقل فيها هذا اللقاء المتجدد المناجات المتجددة في اليوم والليلة خمس مرات فهذا لا شك أنه يزجر لمن استشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل قوله تبارك وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يخاطبهم كما مضى في الايه قبلها في قوله تبارك وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فرهبون فهنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين خاطبهم كما ذكرنا من قبل بهذا الخطاب الذي أضافهم فيه إلى أبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو إسرائيل يقولون إن إسرائيل بمعنى عبد الله يا بني الرجل الصالح والنبي التقي إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فحينما يضيفهم إلى أبيهم وهو من هو بالايمان والتقوى فذلك يكون باعثا لهم على الاستجابة والانقياد والقبول يا بني إسرائيل ولذلك قال بنو إسرائيل لمريم لما جاءت بعيسى صلى الله عليه وسلم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فتذكير الإنسان بآبائه من الصالحين يكون لا شك له وقع وأثر في الاستجابة أو الانقياد أو نحو ذلك مما يراد أن يذكر به يا أخت هارون وهارون بعضهم يقول المقصود به هارون بن عمران عليه السلام وحملوا المعنى بهذا الاعتبار مع البعد الزمني بينهما يعني يا شبيهة هارون في الصلاح والتقى ولكن الذي ينبغي أن تفسر به الآية ولا يعدل عنه هو ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه هذا السؤال إلى المغيرة بن شعبه رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران وفيها النصارى فسأله عن هذا كيف قال يا أخت هارون مع أن هارون عليه الصلاة والسلام بينه وبين مريم زمنا طويلا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب حينما رجع إليه وسأله عما سألوه عنه بأنهم كانوا يسمون على أنبيائهم يعني هارون هذا غير هارون النبي الذي هو أخ موسى عليه الصلاة والسلام فهم يقولون يا أخت هارون والذي يظهر من السياق والله أعلم أن هارون هذا كان من الصالحين ولهذا أضافوها إليه يا أخت هارون وذكروا اباها وامها ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغية من اين جئت بهذا الولد فاباؤك أبوك وأمك كانوا من أهل الصلاح والتقى فكيف جئت بهذا الولد فهنا يقول لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يذكرهم بهذه النعم كما ذكرنا سابقا فإن التذكير بالنعم يقود إلى الشكر فإذا استحضر العبد النعمة فإن ذلك يحمله على شكر المنعم المتفضل بها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن مخاطبا هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى غير ذلك مما امتن الله تبارك وتعالى به على عباده المؤمنين فهنا يقول لهم اذكروا نعمتي والنعمة هنا مفرد مضاف إلى المعرفة وهي الضمير يا المتكلم نعمتي وقلنا بأن هذه الإضافة تفيد العموم يعني اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم هذا التفضيل هو من جملة هذه النعم فهو داخل في هذا العموم الذي قبله اذكروا نعمتي التي اذكروا نعمي ومن هذه النعم أنه فضلهم على العالمين ولكنه خص ذلك لما فيه من المزيه والنعمه الجلية العظيمة التي خصصها بالذكر من أجل أن يستحضروها فهي من أجل النعم أن يفضلوا على العالمين والمقصود بالعالمين كما عليه إطباق المفسرين وأنهم فضلوا على عالم زمانهم والا فلا شك أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل فالله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب يعني الكتاب الذي كان ينزل على بني إسرائيل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فاصطفاهم الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بطوائفهم الثلاث من السابقين والمقتصدين والظالمين لأنفسهم كل هؤلاء من أمتي إلى الصفاء والاجتباء والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى غير ذلك من أدلة تفضيل هذه الأم على سائر الأمة وكذلك أيضا في مقامات تجلى فضل هذه الأمة فيها لما ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل بتحريم الصيد في يوم السبت وقد كانوا حرموا ذلك في شريعتهم حرموا ذلك على أنفسهم العمل في يوم السبت ومنه الصيد فهي مهنة فالله تبارك وتعالى ابتلاهم فصاروا في حال من الابتلاء لم يطيقوا معها الثبات والصبر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تأتي قريبه في الساحل تستعرض أمامهم ويوم لا يثبتون لا ينقطعون عن أعمالهم فإن السبت بمعنى القطع وهو أحد معانيه لا تأتيهم يعني في الأيام الأخرى لا تأتي يبحثون عنها في عمق البحر ولا يجدونها فأخذهم القرن وهو شدة التواقان للحم فوضعوا شباكهم في يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد وبقوا يوم السبت يتفرجون لا يعملون شيئا فكانت هذه حيلة عاقبهم الله عز وجل فيها بالمسخ إلى قرده. أما هذه الأمة فكما قال الله تبارك وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فكانوا يأتون على الصيود قريبة المنال مما تناله الأيدي والرماح كما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في حجه حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فأتى على ضبي حاقف ضبي الحاقف هو الذي قد انحنى عنقه على جنبه إذا نام الضبي وضع لو عنقه على جنبه ونام هكذا بهذه الطريقة كما هو معروف اتى على ضبي حاقف ضبي نايم وفي طريقهم يمرون عليه لا يتحرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد يعني لا أحد يستفز هذا الضبي أو يشد عليه أو نحو ذلك فكانوا يأتونهم عدد كبير عشرات الألوف والذين وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما هو معلوم بلغوا مئة ألف من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يمرون فما رابه أحد مع أن النفوس إذا رأت الصيد تستفز فكانوا أفضل من بني إسرائيل وأثبت وأصبر إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل هذه الأمة وثباتها ورفعتها والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر أنهم نصف أهل, الجنة نصف أهل الجنة واني فضلتكم على العالمين يعني على عالم زمانكم بعد ذلك ننتقل إلى الآية التي وصلنا إليها ثم قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون خافوا يوما اتقوا يوما اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم وقايه اليوم لا يتقى وانما يتقى ما فيه من الاهوال والاوجال الاعمال هناك لا ينفع أن الإنسان يأتي وقد لبس درعا ومعه ترس وأن له بذلك هناك لا يتقى إلا بالأعمال الصالحة وترك مساخط الله تبارك وتعالى تقو يوما اليوم ظرف والمعنى واتقو أو يوم اهوال يوم لا تجزي نفس لا يغني أحد عن أحد ولا تقبل فيه الشفاعة الكافرين ولا تقبل الفدية ولو افتدى بأموال الأرض جميعا ولا يملك أحد في هذا اليوم ان ينقذه وان ينصره لاحظ قطع عليهم جميع سبل الخلاص اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لاحظ لا تجزي نفس نكر في سياق النفي أي نفس كبير ولا صغير ما أحد يجزي عن غيره. لا تجزي نفس عن نفس ونفسنا نكر ايضا أي نفس شيء وشيء نكر في سياق النفي أي شيء لا قليل ولا كثير لا صغير ولا كبير لا أحد يجزي عن أحد شيئاً لا يغني عنه طيب لا تجزي نفس عن نفس شيئاً قد لا تجزي لكنها تقبل الشفاعة الواسطة. أشفع اترك لا ولا يقبل منها شفاع لا يوجد شفاعات لهؤلاء الكفار ولغير الكفار الشفاعة موجودة ولكن بشرطها أن يأذن الله للشافع وللمشفوع له وهذا لكمال غناه ولكمال ملكه فإن الكبير من أهلي الأرض لربما يقبل الشفاعة من الآخرين إما لأنه لا يقوم ملكه إلا بهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أو لأنه يتخوف غوائلهم إما أنه يرجو نفعهم أو ليدفع ضررهم يتخوف أنهم ينقمون عليه إذا ما قبل الشفاعة فيقبل الشفاعة استدفاعا لشره يخشى إن رد شفاعته أن يحصل عنده نقمة عليه أو يكون هو محتاج إليه فيقبل شفاعته ليحصل من وراء ذلك أمور أخرى يطلبها منه فالمسألة مقايضة أما الله فلكمال غنى لا يحتاج إلى أحد فلا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه فهنا لا تقبل هذه الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل لاحظ طرق الخلاص واسطه يؤخذ منها عدل يعني الفداء يقال خلاص يطلق كم مليون عشرة ملايين مئة مليون مليار خذ فلان مكانه لا يمكن لو كان له ما في الأرض جميعا ما يقبل منه يريد أن يفتدي به من عذاب يوم القيامه ما يقبل كنوز الدنيا كل اللي عند الناس من الأولين والآخرين يريد أن يقدمها ليتخلص يطلق صراحه يترك هذا لا يوجد طيب ما الذي بقي؟ بقي التخليص بالقوة أن يفك أسره بالقوة ولا هم ينصرون لا يمكن ان يأتي أحد ويخلص هذا إذا كان الإنسان يرى أقرب الناس إليه يرى أباه وأمه ويرى أولاده التي المرأة تقول ألقف نفسي لطالما سمعنا هذه العبارة من النساء حينما تعذب وتظلم من قبل زوج لا يرقب الله عز وجل فيها وتعيش في قهر وحال بائسه طيب تطلقي منه تقول الأولاد ألقي نفسي بالنار في سبيل هؤلاء الأولاد الأولاد أصبر وأتحمل هذا الظلم والضرب والعسف والقهر ومصادرة جميع الحقوق والسب والشتم لها ولأهلها صباح مساء وتقول ألقي نفسي بالنار من أجل الأولاد هذه طالما سمعناها الكلمة من النساء طيب هناك تلقي نفسها بالنار في الآخرة أبدا يبصرونهم هو يبصروهم يراهم ويعرفهم هذا قريبه وهذا أمه وهذا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يوم إذن ببنيه صور هل هالأولاد اللي يلقي نفسها بالنار من أجلهم يتمنى لو يقبل منها ان ياخذون جميعا الى الجحيم في سبيل ان يتخلص لانه يرى ما لا قبل له به هناك الوشائج والعلائق تنتهي يبقى العمل هو الذي فقطع جميع طرق الخلاص فما الذي يبقى الايمان والعمل الصالح ولاحظوا تنكير اليوم واتقوا يوما التنكير هنا يدل على التعظيم والتهويل هذا اليوم هائل يوم عظيم لا يمكن أن يقادر ما فيه من الشدائد يكفي أن الله تبارك وتعالى قال عن هذا اليوم يجعل الولدان شيبة وليد حديث الولادة أبيض من شدة الأهوال والحامل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تكلمنا على هذا المعنى في بعض المناسبات قلنا الأوصاف المختصة بالاناث مثل الحمل الإرضاع الولادة إذا دخلت عليها التاء مرضعة قال مرضع ومرضعة إذا دخلت عليها التاء فهي تعني المباشرة وإذا جردت من التاء فهي تعني مطلق الوصف يعني لو قال يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت مرضع هي مرضع من شأنها أن ترضع لكن الولد في البيت وهي في زيارة أو في المسجد أو غير ذلك هي مرضع فلانة مرضع عندها ولد ترضعه لكن حينما يقول تذهل كل مرضعة عما أرضعت مرضعة فلما دخلت عليها التاء دل على المباشرة أنها القمت الولد الثدي وهذه حالة لا يمكن أن يوضع حال تصف الشفقة أبلغ منها منتهى الشفقة الى شفقه الأم وفي حال الإرضاع فتصور في يوم القيامة إذا قامت القيامة تذهل عن هذا الولد الذي ترضعه خلاص ينتهي يسقط من يديها تذهل عنه لا تراه ولا يكون في خلدها لشدة الهول تذهل كل مرضعة كل مرضعة ما هو ال... ربما الخوافة أو لا لا كل مرضعة أما أرضعت من الآدميين والبهائم وليس ذلك فقط هذا في يدها تركته طيب إذا كان في بطنها وتضع كل ما هي الضعيفة أو الحمل الهش أو اللي يحتاج إلى مثبتات لا لا وتضع كل ذات حمل حملها كل الحوامل تنزل ما في بطنها من الآدميين والبهائم شيء هائل تضع كل ذات حمل حملها وأيضا طيب لا حامل ولا مرضع وترى الناس سكارا السكران كيف يمشي يخطط يضرب اشدار يضرب الباب ما يدري وين يذهب ولا يدري وين يتجه يمشي بلا وعي ترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذا يوم القيامه فهنا نكر هذا اليوم واتقوا يوما يوم شديد هائل لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهنا تنكير النفس لا تجزي نفس يفيد العموم اقناط كلي ما يقول والله هذا عند حسنات كثير هذا من اهل الايمان القوي الراسخ سينفعنا يوم القيامه إذا كان هؤلاء على غير الإيمان لا تجزي نفس عن نفس شيئا شفاعة ثابتة بين المؤمنين ولكن هذا الذي لا يؤمن لا يستطيع أحد أن يخلصه ولا يجر أحد أن يشفع, أن يشفع له ولا هم ينصرون لاحظ هنا عطف هذه الجملة الإسمية جاء بها جملة إسمية ولا هم هناك واتقوا يوما لا تجزي فعل نفس عن نفس شيئا ولا, ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل يعني فدية ولا هم هنا جملة اسمية الأخيرة ولا هم ينصرون وهذا يدل على المبالغة يدل على الثبات والديمومة أن النصر لا يكون في لحظة من اللحظات لا يحتاج أن يتحين لعله تحصل له فرصة فينصر لا لا لا هذا قد قطع عليه الطريق نسأل الله العافية ولا هم ينصهم توقف عند هذا وأجسر الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشه مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولوالدينا والإخواننا المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم